يا غربتي يكفي هموم بدنيتي روجه احس ان الفضا ضيق ولا تسعني فجوجه تمر فراحي بعيني كما زنا علي هضاء يسولف لي ولكني عجز تفهم على خروجه غريب الدار والديره يا وللقلب لا من الله يحاول يقفر ابواب الشقة ويحكم دروج إلى منه شيك الغربة تمنى يلفتال اسمه أو أنه يرمي جروحه على بحر صفق موج غريب الدار والديره يا وللقلب لا من الله يحاول يقف ابواب بس ويحكم دروجه الى إلى منه شكل تمنى يلفتال السماء أو إنه يرمي جروحه على بحر صفق موجة أنا يا ضابطي يكفي هموم بدنيتي بداني حس إن الفضاء ضيق ولا تسعني فجوج تمر راحي بعيني كما كنز علي غضاء يسولف لي ولكني عجز تفهم على غروج عسى ينسى همومه لي تأتي حزة المرجاء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 je beef je rugby, ijsjok, ijmroege. Het is zaterdag, dag, het is wel ijl, is أحس إن الفضاء ضيق ولا تسعني أفجوج <تصفيق> تمر راحي بعيني كما كنز علي أغضاء يسولف لي ولكني عجز تفهم على غروب سلام <تصفيق> <تصفيق> سلام الله على در السعادة والصدور ساع تحيه شوقي لداري بكل الحب ممزوجه الا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجع احس ان الفضا ضيق ولا تساني فجوج سلام الله على دار السعاده والصدور وساع تحيه شوقي لداري بكل الحب ممزوجه الا يا غربتي يكفي هموم بدنيتي ووجاع احس ان الفضا ضيق ولا تسعني فجوج ألا يا غربتي يكفي هموم دنياي ووجاع أحس إن الفضاء ضيق ولا تسعني في تمر فراحي بعيني كما كنز علي أغضاء يسولف لي ولكني عجز تفهم على غروجة